رسول مبين ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمُ مَجْنُون إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ